فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَمْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِذْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإذا عزمت فتمكل على الله إن الله يحب المتوكلين